أهلا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة جديدة من بودكاست رحلة الروح في عالم يزداد صخبا تتسارع فيه الأحداث وتتشتت فيه الأفكار هل تساءلتم يوما أين نجد السكينة أين نجد ذلك النور الذي يضيء دروبنا الروحية ويعيد ترتيب أولوياتنا اليوم سنخوض رحلة فريدة رحلة إلى كنز من كنوز التراث الإسلامي كتاب قد لا يكون معروفا للكثيرين، لكنه يحمل في طياته أسراراً ومنازل روحية عميقة. حديثنا اليوم عن كتاب مجموع الأوراد الكبير للإمام السيد محمد عثمان المرغاني الختم. تخيلوا معي، كتابا ليس مجرد صفحات تقرأ، بل هو بوصل للقلب ومنهاج للحياة دعوة للعيش في حضور دائم مع الخالق. من هو هذا الإمام العظيم؟ وما الذي يجعل كتابه الكبير بهذا القدر من الأهمية؟ الإمام السيد محمد عثمان المرغاني الختم، شخصية قل نظيرها في تاريخ التصوف ولد في الطائف وتربع على العلم والتقوى، ثم انطلق في رحلة دعوية واسعة مؤسسا طريقة سوفية انتشرت كالنور في أرجاء العالم الإسلامي من السودان إلى مصر والقرن الإفريقي لم يكن مجرد شيخ صوفي بل كان عالماً متبحرا يجمع بين العلم الظاهر والباطن بين الشريعة والحقيقة لكن لماذا الختم؟ هذا اللقب لم يأتي من فراغ فهو يشير إلى مرتبة روحية عالية كأنه ختم لطريق الأولياء والعارفين جامعاً لمختلف المعارف والمدارك الصوفية كتابه مجموع الأوراد الكجير هو خلاصة هذه الرحلة وتجسيد لهذا الفهم العميق ربما تسألون الآن؟ ما الذي يميز هذا الكتاب عن غيره من كتب الأوراد والأذكار؟ الإجابة تكمن في منهجه المتوازن والعميق الإمام الختم لم يقدم مجرد صيغة تردد بل قدم برنامجا روحيا متكاملا الكتاب أشبه ببستان غني يضم أزهارا متنوعة هناك الأوراد اليومية والأسبوعية كخارطة طريق لرحلتك الروحية المنتظمة وهناك أدعية المناسبات تجد فيها ضالتك في كل ظرف وحال من الصباح حتى المساء وفي السفر والمرض وفيه صلوات خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات بل نفحات من المحبة والتعظيم للحبيب المصطفى وتجدون فيه الأحزاب والأذكار القوية التي يصفها بعض السالكين بأنها مفتاح لفتح أبواب الفتوحات الربانية ودفع الشرور ولن ننسى المناجات والابتهالات التي خطها الإمام الختم بقلبه لتشعل في قلوبنا الشوق إلى الله وتعلمنا كيف نناجي ربنا بصدق وإخلاص والأهم من كل ذلك التوجيهات والإرشادات كأن الإمام الختم يجلس معك يمسك بيدك ويدلك على طريق تزكية النفس والصبر والتوكل والإخلاص لكن دعونا نكسر هذه الصورة التقليدية قليلا هذا الكتاب ليس لزاهد منقطع عن الدنيا أو لمتصوف يعيش في برج عاجي بل هو دعوة لكل مسلم في أي مكان وزمان ليعيش حياة متصلة بالله في زمن كثرت فيه الضغوط النفسية وتزايدت أمراض الروح كالقلق والتوتر يأتي مجموع الأوراد الكبير ليقدم لنا العلاج إنه يدعونا إلى تزكية النفس وتطهير القلب تخيلوا أن تتخلصوا من كل الشوائب التي تعيق صفاء قلوبكم دوام الصلاة بالله أن يكون ذكر الله جزءا لا يتجزأ من أنفاسكم لا مجرد كلمات تردد بناء شخصية متوازنة تجمع بين قوة الإيمان وجمال الأخلاق بين الشريعة السمحة والحقيقة العميقة ونشر المحبة والسلام فمن صفى قلبه وعمرت تروفه بذكر الله لن يخرج منه إلا الخير والمحبة للجميع أيها المستمعون الكرام مجموع الأوراد الكبير ليس مجرد كتاب يقرأ بل هو تجربة تعاش إنه يدعونا لنتوقف قليلا عن صخب الحياة لنتنفس بعمق ونتأمل في عظمة الخالق ونغذي أرواحنا كيف يمكننا أن ننتفع بهذا الكنز في حياتنا اليومية؟ ابدأ باليسير لا تحاول أن تلتزم بكل الأوراد مرة واحدة اختر وردا واحدا أو دعاءا وداوم عليه بصدق استحضر قلبك اجعل الذكر بقلبك قبل لسانك تدبر المعاني واستشعر حضور الله معك اخلق لنفسك زاوية روحية خصص وقتا ومكانا هادئا للذكر والتأمل بعيدا عن المشتتات طبق الأخلاق اجعل من الأوراد دافعا لتطبيق الأخلاق الفاضلة في تعاملاتك مع نفسك ومع الآخرين الإمام سيد محمد عثمان المرغاني الختم لم يترك لنا كتابا فقط بل ترك لنا إرثا حيا منارة تضيء الدرب ودليلا لكل من يبحث عن الله عن السكينة وعن المعنى الحقيقي لوجوده دعونا نجعل من مجموع الأوراد الكبير رفيق درب لنا ومصدر إلهام ومرسى لقلوبنا في بحر الحياة المتلاطم شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى لقاء في حلقة قادمة من بودكاست رحلة الروح